موسوعه النابلسي للعلوم ا ل ا س ل كل ا م ر ه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 و موسوعه ن فإنها من يعظم شعائر الله ت ق ى ا ل ق ب لكم م فيها ف ا ن إلى أجل ل مسمى ثم م ح ا إ ل ى ا ل ب ي ت ا ل ع س ي ق و للعلوم ك أمة ج الاسلاميه اسماء الله م الحسنى واحد فله ل أ س م و س و ع ر ا ل م خ ب ت ي ن ا ل ذ ي ن إذا ذكر ا ل ل ه و ج ل ت ق ل و ب ه م و ا ل ص ا ب ر ي ن ع ل ى م ا أ ص ا ب ه م و ا ل ي ه اسماء م الله ه م ينفقون و ا ب د ج ع ن ا ا ل ك ح س ن خير فاذكروا اسم الله عليها صواف ف إ ذ ا وجبت جنوبها فكنوا منها و أ ط ع م و ا القالع والمعتر